بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله وكبر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الحمد لله وكبر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله الفصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك بكونه ينقسم الى قسمين اكبر واصغر وبيان كل منهما قال لقد قدمنا انقسام التوحيد الى قسمين توحيد المعرفة والاثبات وهو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات هو توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة فلكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه فإذا عرفت أن توحيدا ربوية والإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحي الممي المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه فضد ذلك هو اعتقاد العبد ورود متصرف مع الله غيره بما لا يقدر عليه الا الله عز وجل وهذا الامر هو احد انواع الشركه الربوبيه وهو اعتقاد خالق او رازق او مدبر الامر من دون الله او مع الله سبحانه وتعالى ف هذا ولا يرضى بالله ك اعتقاد الثانويه الذين يقولون بقالقين خالق الخير وخالق الشر او خالق للنور وخالق للظلمه واعتقاد يعني اليونان والفراعنه والهن والهنود السابقين واللاحقين بانواع من الالهه التي تدبر جزءا من الكون وقد يعظمون واحدا منهم يعتقدون فيه انه الاله الاكبر او الرب الاكبر لكنهم يجعلون لكل نوع من التصرفات في الكون ربا اله يدبر هذا الامر يعتقدونه متصرفا فيه ولذلك يصفون له العباده بناء على ذلك فان توحيد العباده فرع على توحيد الاعتقاد لم يدعوه الا وهو يعتقد انه يملك له شيئا يا جنون الهن او ربا المطر والاهن او ربا الخصب والاهن او ربا السماء والاهن او ربا الارض ويجعلون الهه متعدده اليونان والرومان والهورود وسائر الملل الكافره والعرب والله ومن مظاهر هذا النوع من الشرك ايضا متعلق بوحده الربوبيه اعتقاد كثير من الغلاة من المتصوفه وغيرهم وخصوصا من الرافضه والباطنيه ان الكون يدبره اقطاب قد جعل الله لهم تدبير ذلك وفوضه فيه وبعضهم يجعل هذه الاقطاب هي عين وجود الرب سبحانه وتعالى كما يقول الرافضه او غلاتهم في الحقيقه انهم يعتقدون ان لائمتهم سلطانا على كل ذره من ذرات الوجود او سلطانا على كل ذره من ذرات الكون وهذا والا اعوذ بالله من الشرك البين في الربوبيه و كل هذا متعلق بهذا المعنى من معاني توحيد الربوبيه وهو الخلق والرزق والتدبير والاحياء والاماته وغير ذلك ومن مظاهر الشرك في الربوبيه اعتقاد من يملك من دون الله او مع الله سبحانه وتعالى اما على سبيل الاستقلال بجزء من الكون او على سبيل الشركه مع الله عز وجل في معنى الملك كما قدمنا من قبل ان الربوبيه تشمل القلق والرزق والتدبير تشمل الملك وتشمل السياده والامر والنهي من مظاهر الشرك في الربوبيه ان يعتقد ان مع الله عز وجل من يملك من دونه سبحانه او على سبيل الشركه معه شيئا في هذا الكون يملكه ملكا حقيقيا ليس بمعنى الملك المجازي الذي يتكلم الناس عن املاكهم من خلاله فيقول انا املك هذا الدار او املك هذه الطياره لكن يعتقدون أن أحدا هذا الذي نقول أنه شرك هو أن يعتقد أن أحدا يملك من دون الله ما لا دخل لله فيه فما لقيصر لقيصر مثلا وما لله لله فهناك أشياء لله وهناك أشياء للناس هم أحرار فيها هم يملكونها أو الملوك يملكونها من دون الله عز وجل ملكا كاملا حقيقيا وهذا من دعاوى الحرية المعاصرة وهو ان الناس احرار في هوتهم وشهواتهم ولذاتهم وانهم يملكون امرهم بالكليه يملكون جميع انواع السلطات كما يقولون وان الامر كله بايد الناس فهذا والعياذ بالله من مظاهر الشرك في الربوبيه الاعتقاد حتى ولو لم يفعل شيئا حتى لو اعتقده لغيره يا لو اعتقد احد ان جنس الانسان حر فيما ياتي ويضر ليس بمملوك ولا عبد حتى ولو كان يعتقد ان الله خلقه وهذه الحقيقه ان هذا تصور واعتقاد معظم شعوب اوروبا وامريكا وغيرها من الدول المسمى بالمتحضره التي يعني انتشر فيهم ما قررر في صحوتهم من يعني شركهم الى نوع اخر من الشرك الجديد اثناء الثوره الفرنسيه وما بعدها هذه الصحوه التي كانت الى شر وفساد اشد ولا يرضى بالله وتقرير حريه الانسان في كل ما ياتي ويضر احد المبادئ الاساسيه انه ليس لمملوك ولو ان الله خلق لكن الله ليس له دخل في حياه الناس وهذه العلمانيه المعاصره بالاضافه الى قضيه التشريع اي هو ثالث مظاهر الشرك في الربوبيه وهو ان يجعل مع الله او من دون الله من يشرع بنكرر اللفظين دول من دون الله او مع الله انه معه يبقى يقر له حقا يقر لله حقا ويقر لل الرب الذي جعله ربا حقا مساويا او جزئيا او من دون يجعله استقلالا ذلك كلا الامرين شرك ولا اله الا الله والذي يعتقد ان للبشر ان يشرع او لاحد منهم ان يشرع للناس ويحلل ويحرم كما يعتقد اليهود والنصارى في الاحبار والرهبان ان لهم حق تبديل الشرع وكما يعتقد غيرهم في ان من يرون له حق انشاء التشريعات ابتداءا ولو لم يكن لها انتساب الى الشر وكلا النوعين شرك في الربوبيه الذي يعتقد انه حق انشاء التشريعات والاوامر والنواهي دون الروع الى شرع الله ودون اعتراف بشرع الله ولزومه او يعطي له حق التبديل فبمقتضى وظيفته الدينيه من حقه ان يغير ويبدل ولا يذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي عندما انكر عباده الاحبار والرهبان فقال الم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم قال بلى قال فتلك عبادتهم وهذا تفسير قوله عز وجل اعتقدوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ايوا اعتقدوا المسيح ابن مريم ربا لكن فصل بينهما لان ربوبية المسيح عندهم ربوبية بالاسم والحقيقة فهم يعتقدون انه الرب الخالق تعالى الله وانقرم الوان كبيرا واتخاذ الاحبار والرهبان من غير ان يسموهم اربابا ولكنها في الحقيقه ربوبيه الغرض المقصود ان ما ذكرونه هو احد انواع الشرك في الربوبيه زي ما قلنا توحيد الربوبيه ثلاث انواع يبقى كل او ثلاث معاني معاني الرب التي وردت في اللغه وفي الشرع انها ثابته لله عز وجل وحده لا شريك له فاذا جعل الله شريكا فيها نداً مساويا مناويا او حتى غير مساو ولكن جعل له نصيبا من هذا المعنى من الربوبيه فانه قد اشرك ولا يرضى بالله قال واذا عرفت ان توحيد الاسماء والصفات هو ان يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وينفى عنه التشبيه والتمثيل وبدو ذلك شيئان ويعمهما اسم الالحاد لان الالحاد هو الميل والبعد عن الحق فالالحاد في اسماء الله وصفاته يشمل امرين شيئين احدهما نفيه ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت ونعوت جلاله الثبته في الكتاب والسنه ثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه والاولان يشرك ليه لان وصف الله بالعدم وشبهه بالعدم فصار مشركا في اسماء الله وصفاته يجعل الرب سبحانه وتعالى كان عدم فانعدام هذه الصفات صفات الكمال فالالحد يشمل التعطيل اما ال... يعني لقد ذكرنا هذا من قبل بالتفصيل اما التعطيل عن الاسماء والصفات او عن الاسماء فقط او عن بعض الصفات تعطيله عن الاسماء وصفات من او يثبت الاسماء دون الصفات او يثبت بعض الصفات وينفي بعض الاخرى بدرجات مختلفه وتعطيل الذات اشد انواع التعطيل تعطيل الذات الذي هو انكار ورود الرب عز وجل ان ينكر ورود الله سبحانه وتعالى كالدهريه والشيوعيين و كثير من دين الذين الذين الذين لهم وحقيقتهم عباده الشيطان لهم عباده الشيطان لكن اقوام ينكرون وجود الرب ويقولون الطبيعه صنعت والطبيعه عامله الطبيعيه الذين ينتمن اعمال الى الطبيعه كانوا ولم يزالوا موجودون او دين الثاني من انواع الالحاد التشبيه تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن ضمن هذا التشبيه تشبيه صفات المخلوقين بصفات الخالق وده في الحقيقه فر يتفرع اصب يتفرع منه عباده هؤلاء المخلوقين يعني بيقول انه لو عايز تشبيه الكلام ده كله سبق والتفسير بس بيجمله انه تشبيه الخالق بالمخلوق او تشبيه المخلوق بالايه والخالق يعني لو جعل لمخلوق من المخلوقين صفات الرب عز وجل كالسمع المحيط والقدره التامه والاحياء والاماته ما هو ده في الحقيقه الاصل الذي يجعلهم يعبدونه من دون الله يعني اعتقد انه مهما ناده من احد في اي مكان في الوجود فانه يسمعه ويدعي له القدره التامه على كل ما يريد وعلى كل شيء او يدعي له البصر النافذ في جميع المخلوقين في جميع الخلق او يعتقد له يعني اي صفه من صفات الكمال كصفات الله عز وجل الضرر والنفع والاحياء والاماته والابتعاد والاشقاء ويعني النصر على الاعداء والخذلان وغير ذلك كما ذكرنا في معاني الربوبيه التي هي عند التامل يعني هي شهود تفاصيل الاثمان وصفات بردشبيه الخالق بالمخلوق الناقص كاليهود الذين قالوا ان الله فقير قالوا يد الله مغلول وغير ذلك او النصارى الذين قالوا ان الرب يموت ويمرض ويبكي ويرجوع ويجربه الشيطان كل ذلك يعتقدونه في الله عز وجل عندما كان يعني في قديم في اقروم الكلمه وفي اقروم الابن رياضه بالله يلد ويولد نعوذ بالله كل صفات النقص تشبيه الخالق بصفات المخلوقين او تشبيه المخلوقين بصفات الخالق اعطاء المخلوقين صفات الرب كل ذلك من الالحاد والشرك في اسماء الصفات وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما واذا عرفت ان توحيد الالهيه وافراد الله تعالى بجميع انواع العباده ونفي العباده عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى ضد ذلك هو صرف شيء من انواع العباده لغير الله عز وجل وهذا هو الغالب على عامه المشركين وفيه الخصومه بين جميع الرسل واممها وفي الحقيقه لابد له من اصل اعتقادي وان لن يكن على التفصيل او يتناقض مع نفسه يعني بنقول انه مش ممكن هيصرف له عباده من عبادات الا وهو يعتقد فيه ضررا ونفعا بوجه ما ولو على سبيل الشفاهه يبقى لو جينا نعرف الشرك اجمالا هو ما عرفه به النبي عليه الصلاه والسلام ان تجعل لله ندا وهو خلقك يبقى نقول نجعل لله ندا في الربوبيه او في الاسماء والصفات او في الايه او في الالهيه يبقى ان ند في الربوبيه بينا ند في الاسماء والصفات اما نشبه الخالق بالمخلوق او المخلوق بالخالق او اسوء من ذلك ان يشبه الخالق بالعدم وهو ايه التعطيل النوع الثالث هو توحيد الشرك ان يجعل الله ندره الالهيه بان يصرف عباده من العبادات لغير الله عز وجل يعتقد ان هناك من يستحق ان يعبد وكونه يسميه الهًا ويقول هذا اله هذا اوضح الشرك ولا يعذ بالله وحتى لو لم يسميه لكن صرف له العباده واقر بانه يستحقها فهذا هو من الشرك والحقيقة أنه لا فرق بين الأمرين إلا في حالة ما إذا كان لا يدري أن هذه عبادة أو يظن أنها ليكن بعبادة فهذا الذي يحتاج إلى إقامة الحجة في مناقضة هذا للتوحيد لو كان ممن يدعيه يعني واحد يدعي إنه يقول لا إله إلا الله وأنه يوحد الله ولا يعبد غيره ولا يسمي ما يصرف له العبادة إلها كما انه لا يسمي ما يفعله عباده فهذا الفرق بينه وبين من يسميه الهًا ويسمي نفسه عبدا له ويسمي فعله عباده ان هذا الاول يتصور فيه الجهل وبالتالي يحتد الى اقامه الحجه اما النوع الثاني فمناقضته صراحه لكلمه التوحيد تجعل الحجه قائمه عليه بمجرد بلوغ كلمه التوحيد كلمه لا اله الا الله يبقى لما بيقول لما يقول لا اله الا الله ثم يقول فلان اله او شيء فلان اله او نحو ذلك او انا اعبد فلانا او انا اصرف العباده لفلان بلفظ العباده او بلفظ الاولوهيه فذلك كله مما يناقض التوحيد صراحه ويهدم منذ ان يتكلم بها كلمه التوحيد لو كان ينطقها واذا كما يقول اما لسنا نعبدهم فهذا يقال له بلى تعبدونهم تفارون كذا وكذا وكذا ويبين له ليه الامر وتقام عليه الحجه ويبين له انه اشرك بالله سبحانه وتعالى الفرق ده فرق مهم جدا بالتاكيد في كل ما سوفاتي من بين انواع الشرك في قضيه اقامه الحجه مبناها على ذلك وبيان ما يتصور مناقضته للتوحيد من غير احتمال الجهل وما لا يمكن وما يمكن ان يتصور تناقضته مع ولود الجهل فهذا هو الفرق الذي غاب عن الكثيرين مما وجدوا كلام اهل العلم المتقدمين في من ائمه العلم والدعوه والشيخ محمد ابراهيم الله من يعني افاضلهم وقبله الشيخ اسماعيل تيميه وغيره مما يبين ان ما يفعله يعني كثير من يعني المبتدئين والقبوريين عند القبور هو من الشرك ويصرح بذلك ويبين انه من المخالفه المعلومه للدين بالضروره مثلا لكن لكثره لكره الجهل وقلة العلم لم يكثروا فالبعض يخطرط عليه الامر في تفسير كلام هؤلاء الا ائمه فمنهم من يجعل هذا الكلام متناقضا ومنهم من يقول ان هذا انما قالوه تطيبا مثلا لقلوب الناس حتى اذا ما كانوا من الدعوه والحقيقه ان هذا يعني بخت لي هؤلاء العلماء حقهم بهذا المقام فلكن الفرق كما ذكرنا من أنه هو المشركين من عبد الأوثان كانوا مصرحين بأنهم يعبدون هذه الأوثان ويسمون هذه آلهة يقول أجعل الآلهة إله واحدة فلا يمكن أن يسوى هذا في مراقبته للا إله إلا الله بمن يعتقد لا إله إلا الله ظاهرا وظاطنا لكن لا يدري أن هذه عبادة هذا هو الفرق المهم وبالتالي فرق الدور في الدعوه الى الله عز وجل ان يبين له ان هذه عباده وبالتالي فانت هكذا تنقض لا اله الا الله يقال قلت والذي نفسي الذي كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم اله او تفعلوا كذا وكذا يعني نقرر له ان اللي انت عملته ده هو يراقب حقيقه الايه التوحيد وذلك هذا اصل مهم وفرق مهم ااا عمّة أقوام الرسل الم... الذين بُعث الرسل دين كانوا يصرحون بإبادة غير الله وإن أقروا بأن الله هو الخالق يقول رحمه الله أول ما ظهر الشرك وأول من في قوم نوح على المشهور وده هو الصحيح لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انهما بين ادم الى عاد وعشر قرون كلهم على التوحيد يقول وقد كان بنو ادم على مله ابيهم عليه السلام نحو عشره قرون كما قدمناه به قال ابن عباس وغيره في تفسير قوله عز وجل كان الناس امه واحده فبعث الله النبين وشرنا ومنذرين اي كان الناس امه واحده موحدين فاختلفوا فبعث الله نبين وشرنا ومنذرين كما قال عز وجل وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا إذم في تقدير يعني هنا كان الناس امه واحده فاختلفوا فبعث الله نبينا واشرنا وغيره وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين امنوا لمختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم قل وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عذاوة ابن آدم عليه الثلام منذ كان أبوهم طينا فلما نفع الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبا والتكبر وكارم من الكافرين فقال أسجد لمن خلقت طينا وقال تعالى عنه لم أكن لأسدد لبشر خلقته من صرصال من حماية وقال تعالى عنه فلما تأله عز وجل عن سدر امتناعه من السدود واستكباره عن أمر ربه والله تعالى أعلم به فقال سبحانه له ما منعك ألا تسدد إذ أمرتك فأجبه الخبيث مفتخرا بأصله طاعنا على ربه تعالى في حكمته وعدله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قيم ينبغي ان ابين ان هذا الشرك اسبق من شرك بني ادم لان البعض يقول ان شرك بني ادم هو ايه شرك الدعاء والعباده الذي وقع في قوم نوح اما الشرك الذي وقع لابليس ايه اسبق منه وشر واعوذ بالله وهو ان يرد على الله عز وجل امره ويابى ويستكبر في قصه ادم او في قصه يعني ادم وابليس ان ادم عصى وابليس عصى لكن ابليس كان راضا عن الله لم يكن فقط متكاسلا ولم يعاقب حتى ظهر منه الاباء والاستكبار عدل من الله عز وجل انه ما عندما امتنع من السجود عندما لم يسجد لم ينزل به عقاب مباشره حتى تاله الرب عز وجل وهو اعلم وده دليل على ان التارك لا يلزم ان يكون ايه ابيا كده هو مش جاه هو ما جحدش في الحقيقه الجحد اللي هو النفري ما قالش يا رب لم تأمرني انا لست من ملائكك انما لا يلزم ان يكون التارك ابيا ولذلك قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك قال يا ابليس ما لك الا تكون مع التاددي يبقى ده اي واحد يترك العمل يبقى ينبغي ان احنا ايه نساله الاول انت ليه تركت فلو هو قال طب حسبه كمان شويه طب اعمل ايه بعد شويه بدل متكافل مش كده فرق كبير جدا بينه وبين يقول لا لما اكل ياسد ولا يذو بالله ولذا ده اللي يتقال عنه ايه ابا واستكبر وكبر من الكافرين ولا يذو بالله ولذا ده, ده فرق مهم جدا بين الترك وبين الايه وبين الاباء والرد وبين الاكتبار بينه وبين الاكتبار ولا يذو بالله فالله عز وجل ماعينه سبحانه وتعالى بما في نفس ابليس من الكبر اراد ان يبين لنا حقيقه ما في نفسه لذلك ساله عز وجل فاظهر ما في نفسه من الكبر فقال انا خير منه الكبر قال لم اكن لاسجد للاباء ولا اعوذ بالله لم اكن لاسجد للذبول ولم اكن الالتزم لا يقول لي الشريعه لا تلزمني اذا وجد منه الطرق سئل لماذا تفعل ذلك فإذا أظهر كبرا أو إباءا عن عن الشر فكان يكون وليأذب الله من الكافرين هذا النوع ويكون مشركا طب إبليت عبد مين عبد هواء عبد نفسه حين أطاعها في الكفر والشرك في رب أمر الله عز وجل فصر مشركا ولذلك إبليت مشرك مع كونه يقبر أن الله ربه لكن جعل في الإلهية ندا هو نفسه إبليس داعي إلى عبادة نفسه ولذلك هو رأس الطواغين فالآذر الله ومثله كل من يدعو إلى عبادة نفسه ولو زعم أنه الرب الأعلى لكان مشركا طب إذا مشرك إزداد كان هو بيقول أنا ما بعبودش أن اللي أعبت بد ففرعون كان يعبد عشان ما مشرك هو كان أيها يعبد نفسه يعبد شيطانا فالآذر الله وإبليس نفسه يعبد نفسه تطبق اتخذ الهواه نعم قال فعامله الجبار بنقيض ما قصده واذاقه ما لا حسده واثمر له استكباره الذل الابدي الذي لا عذر بعده نعوذ بالله قال اخرج منها فما يكون لك ان تتكبر فيها تخرج انك من الطاغين لما تكبر صغر ولما تعالى اهبط قال استكبرت ان كنت من الايه العالين متعالفه قال فاهبط منها فانك رجيم فلما تكبر صغر ولما تعالى اهبط وقال اخرج منها ملؤوما مدحورا مزؤوما يعني مذموما مدحورا مغلوبا مطرودا من رحمه الله وقال اخرج منها فانك رجيم مرجوم مطرود وان عليك لعنتي الى يوم الدين من كانت عليه اللعنه الى يوم الدين فهي لعنه مستمره بعد الى الابد نعوذ بالله فطلب الانظار ياخذ بذعمه من ادم وذريته بهطش نعوذ بالله ولا يعلم انه بذلك انما يزداد من غضب الجبار وقد علم انه لا تبيل له الا على حزبه وتابعيه من الكفار الذي هو امامهم في الخروج عن طاعه الله والافتراء قال ربي فانظرني الى يوم باقيه من اعظم ما يرد على المرجئه والجهميه القائلين بان الايمان هو التصديق والمعرفه بوجود الله فان ابليس بعد كفري وبنص القران قد كفر قبل ذلك قبل ان يقول ربي فانظرني ما زال يعرف ربه وما زال يدعوه يدعوه دون منتوان فحين طلب النظره الى يوم الدين سالها من الله وخاطبه بلفظ الربوبيه فقال رب فانظرني الى يوم يبعثون فهو موقن ان الله الذي يحيي ويميت لانه طلبا ان يمد الله بعمره انه يعلم ان ذلك منه وحده لا شريك له وليد لما كان ابو بدر قال يا رب ما النظره التي عكدت يبقى هو كان وما زال يعرف ذلك يبقى الايمان مش معرفه فقط لا يوم ولا ان يكون تصديقا ولو كان معه اقرار ايضا لان ابليس يتكلم صراحه ويقول ربي فانظرني يبقى ما يكفيش الاقرار والمعرفه ولو ولو باللسان مع القلب لابد من الانقياد والخضوع ولا يكفي في الإيمان باليوم الآخر أن يقر بأنهم سوف يبعثون فيه في إيش إبليس إلى تلك اللحظة كان ولم يزل يعرف أن هناك يوم للبعث وأن الله الذي يبعثهم حيث قال يبعثون يبقى هناك باعث وهو الله عز وجل يبانى الضمير للمجهول يقصد بذلك أن يبانى أو مش بانى على من هم ليبعثوا نفسهم لابد له من باعث وهو الذي طلب منه أن ينظره هو الله عز وجل قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم لهوانه وهوان الدنيا على الله عز وجل أنظره الله سبحانه وتعالى لتفاهث الدنيا بأسره أنظره أعطاه الله أن يعيش العوى كله من يوم Chaos يعني الضارة إلى يوم القيامة قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم المعلوم عند الله أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده اختبارا وابتلاء ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو اصلا لماذا بان الله يحب الله بان الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المؤمنين ان يجاهدوا اعدائه الذين هم اولياء ابليس فلذلك قدر وردا يلي وقدر من يستجيب له يقول فقابل النعمه بالكفران وجددت فقه الخسران النعمه هي نعمه ان الله خلقه واوجبه و جعله في الملأ الأعلى قبل ذلك لكن كفر وجدد صفقة القسران فأقسم لا يستعملن مدته ولا يستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم الذي كان طرده وإبعاده بسببهم إذ لم يسجد لأبيهم ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه وذات أمو إنه تن دايما في نوعية يعني إبلي سيرة الطريقة دائما يحمل يحمل غيره وزر نفسه يعني ما التفتش هو ان انت اللي جبت لنفسك وانت تكبرت عن امر الله عز وجل يقول لي بل آدم هو السبب هو آدم ما ذنب آدم يعني لماذا فعل ذلك دايما كده يلوم الاخرين ويريد ان ينتقن منهم مع ان هو الذي اتى لنفسه بذلك قال بل قدس ولا, ولا رأى ان ذلك باستجباري عن امر ربه بل قدس نفسه اللئيمة واسند الاغواء الى ربه مخاصمه ومحاده ومشاقه قال فبما اغويتني لاقودن لهم صراطك المستقيم اي فباغواك لي بما اغويتني واصدق مؤولا فبما اغويتني لاقودن لهم صراطك المستقيم لاقودن لهم على صراط ليصدهم ثم لاتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم يعني يزير لهم أمر دنياهم وينثيهم وي... أمر آخرتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يجعل الطاعة شاقة عليهم يصرفهم عنها ويرغبهم في المعاصي وستنيئات ولا تجد أكثرهم شاكرين مدار الكفر على ترك الشكر كلما ترك شكر ونعمة الله سبحانه وتعالى وصل إلى شكر الكبر ولا ذل ولم يقل اللعين من فوقهم لعلمه ان الله تعالى من فوقهم فيها نظر هذا الكلام لانه ايضا لم يقل ايه من تحتهم فاستلف كلهم يفسرهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن مش الجهات المعتاده بل يفسروها ب لا مش كده يفسروها بان دي تزهيد في الاخره او نسيان الاخره وترغيب في الايه الدنيا والايمان والشمائل المعاطي شمائل المعاطي وتوقعات عم ايمانهم يبعدهم عن الطاعات وعن شمالهم يراقبهم في المعاصي ولا حول ولا قوه الا بالله والله فانهم قد عندهم حق لكن ما كانت انه ما اتوش من فوقهم الكلام ده يعني فيه نظر مش ده في البلال يعني لان ربنا الرسول سلام كان يقول في تعوذه اللهم احفظني بين ديا ومن خلفي وعي يميني وعن شمالي ومن فوقي وينكر ان ياتي الانسان بلاء من ايه من فوقه قال الصراط الله سبحانه هذا صراط علي مستقيم اي الصراط الالي مستقيم ان عبادي ليس لك عليه سلطان يعني هذا الصراط المستقيم يوصل الى الله او هذا صراط علي مستقيم اي ان الله على صراط المستقيم عليه سنه الماضيه لم تتغير عز منه عز وجل وحكمه ان عباده سبحانه المخلصين ليس له عليهم سلطان وقد علم الرب اين ذلك فقال ايسا منهم فبحضرتك لاغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلص ورات المخلصين والمخلصين المخلص الذي اخلصه الله لعبادته ففيها الالتفات الى اياك نعبد والمخلص الذي اخلص لله وتوجه برادته لله فهي كذلك الالتفات الى اياك نعبد والقراءتين المتواترتين كلاهما حق وكلاهما يدل القران على معناه فمدار النجاه على اياك نعبد الاخلاص وياك نستعين التوفيق المخلصين المخلصين قال ثم لما سعى الى ادم وحواء زوجه وزوجهه الى الجنه وذلهما على تلك الشجره التي نهاهم الله عز وجل عنها ان يطربوها واباح لهم ما شاءا من الجنه فاستدرجهما اللعين بخداعه وحيلته الباكره وغرهم بتلك اليمين الفاجره فقال لهما اني لكما لمن النصر سبحان الله الباطل مر وبيء لا يمر الباطل لا تستطيع النفوذ لكن لا بد ان يكون معه شيء من الحق ابليس قاعد غويهم انا هقول لك على شجره القلب وملك الله ابلا كان لما استجابش ما استجابش الا لما قاسمها لما اظهر تعظيم الرب بالقسم فقاسمهما اني لكم الا من نفسي شيء من الحق وتعظيم اسم الرب عز وجل تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى بالحلف به ده هو الذي يخدع وده بنقول ان اخطر الخطر لبس الحق بالباطل وخلط الحق بالباطل وزي ما نشوف في قصه قوم نوح ان سبب الامر خلط الحق بالايه بالباطل لوحده غير مقبول بالمره لا يمكن ان يمر الى قلوب الخلقه لا بد ان يلبس ثياب الحق لابد ان يلتبس بشيئ ما حتى يقبله الناس ولا هؤلاء ولذلك كان اخطر انواع الكفر والنفاق لانه بيتخضر باعظم شعار للايمان اللي هو لا اله الا الله انه يظهر كلمه التوحيد والشهاده ويشهد ان محمد رأي رسول الله يشهد ان لا اله الا الله رسول الله وبعد ذلك ياتي انواع الكفر فده شر الانواع ولا هؤلاء شر أنواع الكفر شر ما يقع منه قبيل التاعد أشد ما يكون دعاة على أبوبي جهن من أجبهم إليه قدقوا فيها نسأل الله معه فيه يقول فنفذ قضاء الله تعالى وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان وفعولا وظن اللعين أنه قد أخذ بسأله من آدم وأنه قد أهلكه معه ولم يعلم بفضل الله عز وجل والتعالى في رحمته الذي لا يقدر أحد أحد على شيء منه لا يقدر احد على شيء من فضل الله ورحمته وانما هو فضله عز وجل وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اذا لا تستطيع ابليس ولا غيره ان يحجب فضل الله عن من اراد الله ان يتفضل عليه قال فلما عاتبهم الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله الم انهكما عن تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين ولم يعترض على قضاء الله وقدره ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه ولم يقاصم به الحته دي كانها سر قلب هو مش بنقول لم يعترض على قضاء الله ولم يعترض على امر الله وشرعه ولم يحتج بقضائه وقدره والا فهو مش معلوش يا رب ان نسلم لقضائك يا رب لا ملوش كده بل اعترف مباشره بالايه بالظلم فكانه تبقى كان ولم يحتج بقضاء الله وقدره على شره على ارتكاب ما يراه الله عنه ولم يخاصم به كما قال الائه مواجها ربه بقوله فبما اغويتني بل اعترف بقدره الله عليهما وقر بظلمهما لانفسهما وصرح بافتقارهما الى ربهما وبتمادي غناه عنهما قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين وهذه هي الكلمات التي قال الله عز وجل فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ثم اراد الله سبحانه ان يهبطهم الى دار اخرى هي دار الامتحان والابتلاء ليتبين حزبه الذين اتبعوا رسله ويقاثرون اعداءه ويغرس لهم بصالح الاعمال ما لا عيض رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويتبين حزب عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورجله وقد أعد لهم جهنم وتاءت نصيرا وألقى العذاوة ونصب الحرب بين هذين الحزبين في هذه الدار ليميذ الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم فقال تعالى قل نهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هداه فمن تبع هدايا فلا فوق عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها قلدون ثم كان من كيد الشيطان مما قص الله عز وجل من إلقاء الفتنة بين ابني آدم وقتل وقتل أحدهم الآخر كما في سورة معدة ولما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيثا عليه السلام الأثر دي فيها احاديث فيها مقال المشيخ ابن ادم كان وصيه وكان نبيا الله اعذر الاعلم بذلك لكن هذا هو المنقول عن اهل الكتاب وكما ذكرت فيها احاديث فيها مقال الذي يظهر يعني يعني او اصطغر كثير من العلماء ضعفها ومنهم من يحكمها يقول مضت تلك المده التي ذكرنا والناس كلهم على شريعه من الحق كما روى ابن جريد عن ابن عباد رجى الله عنهما قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين والسين ونذرين وزين الشيطان لعنه الله بقوم نوح عبادة الأصناك فكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها وبيان ذلك ما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباد قال في ود وسواع وياووت وياوق ونف قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالتهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العل أو نوسي العل وفي رواية نسخ العل عبدت يقول فلو جاءهم اللعين وعبرهم من اول مره بعبادتهم لم يقبلوا ولم يرضوا سبحان الله كما ذكرنا خلط الحق بالباطل الاول الحق اللي هو محبه الصالحين والمعرفه قدرهم ومنزلتهم هذا الذي من خلاله دخل ابليس الى اغواء بني ادم من قوم نوح وجعل نصب نصب التماثيل التذكاريه التي تذكر بعباده هؤلاء بدايه الانحراف ولم يعبدها التلاميذ المباشرون لانهم كانوا اعلم بعقيده ود واسوا وغث واقره ولكن لما مات تلاميذ العلماء بسبب ضعف العلم زاد الجهل ولله يا رب الله اوحى الشيطان اليهم انهم كانوا يعبدونه وكانوا تسكن بهم حتى عبدوهم صراحه من دون الله يقول لو جاءهم اللعين امرهم من اول مره بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوا بل امر الاولين بنصب الصور لتكون ذريعه للصلاه عندها ممن بعدهم ثم تكون عباده الله عندها ذريعه الى عبادتها ممن يخلفهم فلما ارسل الله سبحانه اليهم نوح عليه السلام فلبت تيهم ما لبه والف ثلاث الا 50 عاما يدعوهم الى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق حتى اهلكهم الله تعالى بالطوفان ثم بعدهم عاد عبدوا الهه تم الله منها هدا وصدى وصمودا فارسل الله عز وجل اليهم هودا عليه السلام فليس فيه ما لبث يدعوهم الى توحيد الله عز وجل فلما حق عليهم العذاب اهلكهم الله تعالى بالريح ثم ثمود كذلك ارسل الله اليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فورقوا صالح ثم قوم ابراهيم عبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الاصنام وغير ذلك وقد قصى الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم وعبد أول بني إسرائيل العجل وآخرهم عبدوا عزيران وعبدت النصارى المسيح وعبدت الملوس النار وعبد قوم الماء وعبد كل قوم ما دينه الشيطان لهم على قبل عقوله وكلها عقول تخيفة حتى عبد البطر والفئران والجعارين والجعارين الفروج ولا يرضى بالله هناك في, في العراق وفي الهند من يعبد التماثيل المصنوعه على فروج النساء او فروج الرجال ولا هذا والله اومم عجيبه لي ارى في موسوعات الاديان والملا ليجد عجبا طائفه عجيبه يعني من بابل الحمد لله على السلامه طائفه صاحب تع... رجلا كان صالحا يعني فيما يبدو منسق الاسلام من ضمن وبعد ان دعا النبوءه والالوهيه ولاهده الله فصاروا يعظمون قبره من ضمن وصاياه العجيبه ان لازم يحطوا له ايس كريم كل يوم على على القبر بتاعه وما زالوا يفعلون ذلك حاجات يعني البشر عندهم عقول يعني يعني لسه حاجات إلى, الى الى الى الى اخر وقت هناك من يفعل ذلك على قدر العقول ولا هذولا هذا في الامم الاولى وكل منها له والد ومنه متاخره فالاصنام التي في قوم نوح قد انتقلت الى العرب في زمن عمرو بن رحي طبخه الله تعالى كما ذكروا عبس بن راهد خدي عن عمر رضي الله عنه قال اما ود فكانت لكل بدومه بدومه الجندل وسواع كانت لهذيل واما يغوث فكان لمراد ثم لبني عطيف بالجره بالجوق عند سبا بالجوق نعم الجوق واما يعوق فكانت له مداد لهمد واما نصر فكانت له خيمير لادي للكلاع وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال وكان عمرو الدلوحي كاهنا له رأي من الجن فقاله عبد الثير ووضعنا من فهامه بالسعدي والسلامه عجل الثيرة والضع من الانتقال من تهامة جبال تهامة بالتعدي والسلامة ائتي جدة تجد فيها أصناما معدة فأوردها تهامة ولا تهب ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجد فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها سبحان الله يعني الكاهر إبليس دلوا على أماكن غرق هذه ليه التمثيل دي على صنع غرقه وزفنت وطمرت فأسنا واستخرجها عامر بن رحيل وتجد ان سبب ذلك تعظيم الكبار ان هو كان الرئيس المطاع واللي يقول عليه امشي ولا يذو بالله فكان ده خد يعني اعلم ان الشرك شرك العباده مقترن بشرك الامر والنهي شرك التشريع لان هو ده اللي لما كان عندهم انه مطاع على اي حال لما امرهم بعباده الاوثان عبدوا ولا يذو بالله فذاا ان انت تكون مستعده للطاعه المطلقه تكون مستعده لشرك الايه الدعاء ولا يا دوبك يقول فذاا اتسارها ثم حملها ورد الى فهما وحضر الحج بدا العرب اليه عبادتها خاطبه فاجابه عوف بن عبد ابن زيد الله فدفع اليه ودا فحمله فكان بوادي القرى بدونه الجندل وثم ابنه عبد ود فهو اول من سمي به وجعل او ابنه عامرا فادنا له اصطنم فلن يزل بنوه يسندونه حتى جاء الاثاء جاءه الله جاء الله بالاثام قال الكلبي تحدثني مالك بن حارثة انه راى ودا لا اصطنم فعلا قال وكان ابي يبعثني باللبن اليه فيقول اشرب الهك فاشربه بدل ما يدير السلام لرجاشر وهو قالت ام ريت خالد بن الوليد رضي الله عنه كثر فجعله غدابا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه فحالت بينه وبين هدمه بنو عذره وبنو عامر فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكثر قال قلبي فقلت لملك بن حارثة صف لي وددا كاني انظر إليه قال كان امثال رجل كاعظم ما يكون الرجال قد دبّر أي نقش عليه حلتان متزغ بحلة مرتد باخرى عليه إزار و رداء عليه سيف قد تقلل قدين السيف في الرقبة وقد تلبك قوسا وبين يديه حربة فيها لواء وقبضته فيها نبل بغير جعبة واجابت عمرو بن لحي مضر بن مضر ابن نجار فذهب اجابت عمره مضر مقابل قبيله مضر اجابت عمرو بن لحيه فدفع الى رجل من هذيل يقال له الحارث المتمين ابن سعد ابن هذيل بن متركه بن الياس بن مضر سواعا فكان بارض يقال لها وهاط من ربط نخله يعبده من يليه من مضر مضر دي اللي منها قبيله لمنها قبيله قريش وفي ذلك يقول رجل من العرب تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكف هذيل على سواع وأجابته مذحج فدفع إلى أمعم بن عمر المراضي يهوس وكان بأكمة باليمن الأكمة جبل مرتفع تعبده مذحج ومن ولاها وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن زيد بن جشن يعوق فكان بقرية يقال لها خيوان فعبدته همدان ومن ولاها من اليمن وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين, أو رعين يقال له مع ذي كار بن سرى فكان بموضع من أرض سبا يقال له بلخع تعبده حمير ومن ولاها فلم يدل يعبدونه حتى هودهم دون ويد فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وفكرها وفي صحيح البقارية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن لحي الفزاعي يجر قطبه في النار يجر أمعاءه في النار فكان أول من سيب التوحيد وفي لفظ وغير لنا إبراهيم لأن كان عشرة قرول من إسماعيل عليه السلام إلى من أبنائه إلى عشرة قرمائه كلهم على التوحيد جاء عمر بن لحي وكان معظما جدا فكان سبب الشك وبالإضافة إلى ذلك سبب التشجيعات الباطلة يعني كان رجلا جمع الشر نعوذ بالله وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاكثم ابن الجوني القزعي يا اكثم رايت عمرو بن النحي بن طمع ابن خند يقر قصبه في النار كما رايت رجلا اشبه برجل منك به ولا بك منه هو اكثر قبرت منك فقال اكثم عسى ان لا يضرني شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا انك مؤمن وهو كذب انه كان اول من غير بين اسماعيل ونصب الاوثان وبحر البحيره وسيب السائبه وحمل حاني فقال ابن هشام حدثني بعض اهل العلم ان عمرو بن لوح ابن لوحي خرج من مكه الى الشام في بعض اموره فلما قدم مؤاب من ارض البلقاء ارض البلقاء اللي بالاردن وبها يوم عيد العماليق وهم ولد املق ويقال امليق ابن لاوي ابن سام بن نوح مش عماليقهم اكبار قوي يعني عماليق عماليق نسبه الى ابيهم اسمهم عليلقه وعملاق راهم يعبدون الاصنام فقال لهم ما هذه الاصنام التي اعبدون قالوا له هذه الاصنام نعبدها فنستنطرها فتنثرنا ونستنصرها فتنصرنا قال لهم افلا تعطوني منها صنما تاثير به الى ارض العرب فيعبدونه فاعطوه صنما يقال له هبل وقدم به مكه فنصبه وامرنا بعبادته وتعظيمه قال ابن اساف واتخذوا اسافا ونائله على موضع زمزم يذبحون عندهما ينحرون عندهما وكان اساف ونائله رجلا وامرأه من ذرهم وهو اساف بن بابي او بغي ونائله بنت ديك وقع اساف على نائله في الكعبه فاستقهم الله حجرين الله اعلم بصحه ذلك لكن دي قصه مشهوره في السيار بدون إثنان فقال أبو طالب حيث ينيق الأشعرون ركابهم في مفض السيول من إثاف ونائلين يعني رقعتنا بها يعني على ما يقولون في الداخل الكعبة فلنسقها صنمين فعبدوهما ولا أعوذ بالله نعوذ بالله واتخذوا حول الكعبة نحو 360 صنم قال ابن إسحاق وكان لخولان قبيل برضه صنم يقال له عم أنت بأرض خولان يقسمون له من اموالهم من انعامهم وحروثهم قطما بينه وبين الله بذمهم فما دخل في حق عم امس من حق الله تعالى الذي سموه له تركه له وما دخل في حق الله تعالى من حق عم امس ردوه عليه وام بطن من خولان يقال لهم القديم فيه انزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون وجعل لله مما ذرا من الحرف والانعام نصيبا وقال هذا لله بدعمه وهذا لشركائه فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم فاما يقون قال وكان وكان لبني ملكان ابن كنانه ابن قزيمه ابن مدركه ابن إلياس بن مضر صنم يقال له سعد صخره بثلاث من ارضهم طويله فاقبل رجل من بني ملكان بابن لهم مؤبله ليقفها عليه على الصخرة على ساعدها التماس بركته فيما يزعم فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب يعني تطرع فقط وكان يهراق عليه الدماء نفرت منه نفرت من الصنم لوجود الدماء فذهبت في كل وجه وغضب ربها الملكاني غضب ربها على الصنم من وغضب صاحبها وملكها فأخذ حجرا فرماه به وغضب وقال لا بارك الله فيك نحفرت علي ايدي ثم خرج في طلبها حتى جمعها فلما اجتمعت له قال اتينا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد وهل سعد الا والسعد الا صفه بتنوفه من الارض لا تدعو لغين ولا رشدي وكان لدوس صنم لعمرو بن حاء بن حنمه الدوسي قال وكان لقريش وبني كنانة العزه بنخلة طبي قريش وبني كانت كانوا يعبدون العزه بمكان اسمه نخله ما بين مكه والطائف وكانت سدانتها وحجابها بنو شيبان من تريم من سليم الخلفاء بطن قالت تبع فاليها قلت فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فادمها قال وكانت اللات لثقيف بالطائف كانت دناتا وحجبها بني معتب من ثقيف قال وكان مناه الاوس والخزرج ومن دل بدينهم من اهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المثلث بخديه وقال ذو هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها ابا سفيان ابن حرب رضي الله عنه فادمها ويقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال مساخ وكان ذو القلظ بدوس وخط عمو ابو جيله ومن كان ببلادهم العرب بتباله فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فادمها قال وكانت قل طيب ومن يليها بجبل طيب بينما ثلما واجا قال ابن هشام فعدتنا بعض اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اليها علي بن ابي طالب رضي الله عنه فادمها ورد فيها سيفين يقال لاحدهما الرسوب والاخر المخذم وهما له فهما كيف عليه الصلي عليه الصلي دي ثبت ولا بيقع فيها صورات انسانيه مع ان اصلا قوم روح اقدم تماثيل اورشك وتماثيل قديمه جدا ومع ذلك فلم يقال هذا توافر انسانيه كما قال من قال في تماثيل بوذا قال وكان لحيمر اهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريان قال وكان رضاء بيتا لبني ربيعه من بيت ال الكعب اسمه اسمها رضاء لبني ربيعه بن كعب وفيها يقول المستغفر بن ربيعه حين هدمها بالاسلام ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع الثمى ارض مستويه يعني ما فيهاش ارتفاعات كان ذل كعبان لبكر وتغلب ابن يوان واياد بتنداد وله يقول اعشبني قيس بين الخور نقي والتديري وبارق والبيت ذي الشرفات من سنداد قال ابن اسحاق وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من اشرفهم وكان قد اتخذ في داره صرما من خشب يقال له مناه فلما اسلم فيتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح اللي هو ابن عمرو بن الجموح يعني وغيرهم ممن اسلم وشهد العقبه كانوا يجلدون بالليل يجلدون بالليل على صنم عمرو ذلك على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمى وفيها عذره الماء يروح بكبره في مكان رضاء الهجه منكفا على راسه فاذا اصبح عمرو قال ويلكم من علا على الهتنا هذه الليله فسبحان الله ان العقل الانساني في فطره انه مش ممكن يكون هو الا نط لكن في حد اكيد ايه عمل فيه كده كله فعل له فاعل قال ثم يغدو يلتمس حتى اذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال والله لو اعلم ان فعل بك هذا لاخزينه فف اذا امسى ونام غدا ففعله بصنمه مثل ذلك فيغدو يلتمسه فيجد به مثل ما كان فيه من الاذى فيغتله ويطهره ويطيبه فيغدون عليه اذا امسى فيفعلون به ذلك فلما طال عليه استخرجه من حيث القوه فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيف تعلقه عليه ثم قال له والله لا اعلم ما يصنع بك كما ترى فان كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك فلما امسى ونام غدوا عليه فاخذوا السيف من عنقه ثم اخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم القوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الماء او عظم الماء وغدا عمرو طلب يرده في مكانه الذي خرى الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده بتلك البئر منكوثا مقرونا بكلب ميت فلما رآه اخسر شأنه وكلمه من اكثر من قومه فاسلم وحسن اسلامه فقال حين اسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره وشكر الله إذ أنقذه مما كان فينا العمى والضلالة والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكل وسط, وسط بئر في قرني أفهم لما القاك إلا إلها مستدى تهان أو تسأل عن سوء الغبن حمد لله العلي ذي المنا الواهب الرزاق ديان الديان هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة في قبر مرتهم كل قول الله عبد الله إسرائيه مسلم في حديث يتبان بدمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى إلهي يتبان أني أحب أن تأتيني في تصلي في منزلي فأتقده مصلى قال النووي رحمه الله في الشرح فيه التبرك بأثار الصالحين هل التبرك أمر جائز في الإسلام لأثار الصالحين نقول أن هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم والحديث ذل على التبرق بأثار النبي صلى الله عليه وسلم لا بأثار أي أحد من الصالحين أما التبرق بأثاره هو عليه الصلاة والسلام وأثار النبيين فمجمع على صحته بشرط اعتقاد أنها لا تضر ولا تنفع بذاتها بل هي سبب للبركة من الله عز وجل شرع الله عز وجل ذلك فالرد على حديث يعني اتخاذها اعيادا ان هذا لم يرضى النبي عليه الصلاه والسلام ولم يفعل هذا اصحابه مع احد بعد النبي عليه الصلاه والسلام فلم يتبركوا باثار ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولم يتخذوا شيئا من ذلك عيدا واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل القبر يعيدا ولا تجعل قبر واتنا يعبا قال لا تجعلوا قبر يعيدا وقال اللهم لا تجعل القبر بطني يؤبد دل ذلك على أن الغلول في أثار الصرحين يجعلها تعبد من دون الله وتصور أوثانا ولا يذب الله هذا خطأ من إمام النووي رحمه الله هذا الكلام مروح ولا دليل عليه وطبع المعطاة في إمام النووي في أخطأ بلا شك لكن ذلك يعني لا يعني منع الانتفاق بالكتاب يعني ينهى عن الافكاء المخالفه شد الرحل للقبر لا يلوذ بقبر النبي عليه الصلاه والسلام يا بد ان ينوي السفر زياره قبر ان زياره مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا زياره قبر الدليل على ان ابن ادم القاتل كفر يعني ذكرت انه قتل اخاه فلماذا لا يكون ذلك معصيه الذي هو يعني انا لا اعلم تصريحا بذلك في الحقيقه لكن شواهد كثيره قول الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانثى نجعل هما تحت اقدم منا ليكون من الاسفلين من الاسفلين اذا كان الكفار ابن ادم هو الذي يضلنا ابليس وايه وابن ادم الاول عند عامه المفسرين فيبقى هو اسفل من الكفار يبقى لابد ان يكون غيرت ايه دليل على كفره فيما بعد ذلك لكن الايه ليست فيها تصريح كامل والله اعز وجل اعلم توقف اسلم هل من ترك التحاكم الى الشريعه والزم الناس بخلافها يسال عن الدافع وراء فعله كما سئل ابليس ام انه بالفعل هذا يكون كافرا انت ذكرت امرين وهو الترك والايه والفعل هو ترك التحاكم والزم الناس به بالخلاف فهذا الفعل بحد ذاته يوسف ويسال امجنون ام مستكره او نحو ذلك ايه بقى يسال في موانع التكفير وليس ان ذلك يلزم ان يسال انت متكبر ام غير متكبر لا بل الزام الناس بالخلاف الشركه الذي صدر صنع انا انما قصدت بالترك مثلا لو ان انسانا ترك الصلاه قل لي الفرق بين الامرين الانسان جاء وقت الصلاه فقام رجل من الرجلين اثنين الرجال واحد ترك الصلاه لله وهو جالس والاخر قام في صلاه الفجر تقول هذا لابد نسوي بهذا ام ان الامر ل... نسال هذا الذي لم يصلي لماذا لم تصلي حتى من يكفره من العلماء يكون مستثيب اليس كذلك فان قال اصلي سوف اصلي ولا تقتروني لم يحكم به بردتي او حتى يعني لو حكم بردتي يقولون قد عاد الى الاستمرار في الصلاه لكن الذي تجدد اضطر لاختيار هذا ايه هذا فعل هذا كفر لا لا شك ان هناك فرق بين الفعل وبين الترك في هذا المقام فكون الانسان ترك التحاكم الى الشريعه بمعنى ان انسان في خصومه ترك الخصومه ولم يحاكم مثلا واخر تحاكم او المزم غيره بالتحاكم الى خلاف الايه الشرع فهذا مثل الذي تجدد ايه اضطر لانه فعله فعلا ينظر بقى في أنه هو الأمر محتمل للجهل محتمل للتأويل محتمل للجنون محتمل للصغر للخطأ للنثيان لأي مانع من النوم من كل ماء للجنون في الإكراه تكلمنا عنها من قبل من ذبح بعد من انتهى من بناء برج قال حتى لا تحتد أو غير ذلك هذا إن كان تقرب إلى الجن أو إلى غير الله كان شركا ولأذو الله وكانت ذبيحة محرمة واما اذا كان يقصد ان الله الذي احنيها بهذه الذبيحه فهذه مدعى ضلال منكر ولا يشرع ذلك ولكن الاظهر انه اثم بالقصد وطالما تم الله عز وجل ان على الذبيحه فهي تؤكل ما سبب يا ممكن تقول ذليعه قل في الشرك الاثنين صفات كله شركه اكبر لا يلزم ذلك هناك انكار بعض الصفات التي لم تعلم من الدين بالضروره لا يكون شركا اكبر تاويل بعض الصفات خصوصا تاويل بعض الصفات مع عدم مرد يعني الايات والحديث صراحه كتاويل التوكل الاستيلاء مثلا من الاشاعره فان هذا انا لا اعلم احدا يكفل الاشاعره على ذلك التاويل بالاسماء والصفات ايضا يكون على حسب الدرجات والا فالحجه في يعني المقامه على على المؤول كونها تصل الى كون الامر يعني خارج المعلوم لدين بالضروره في زماننا هذا منذ ازمنه قديمه فيه نظر يعني متقال ان يتقال ان رد التاويل معلوم لدين بالضروره عشان يكفر من خالفه فيه نظر والله اعلى واكبر هل نتوقف عن ذكر كلمه بذاته في قوله في قوله بعض الائمه استوى على العرش بذاته لانها لم ترد عنهم لفظا نعم هذا الذي ينبغي وكلام امام الذهبي في انكار هذه اللغظه وانه لا يحتج اليها نعم كلامك وكما ما ورد في الكتاب يا استاذ استوى على العرش واننا نعلم صحة معنى ذلك وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى وأنه لا يحل في المخلوقات وأنه على العرش سبحانه وتعالى ولا نحتاج إلى هذه هذا اللفظة لو إن الكلام يحتاج إلى يعني تبيين عشان يثبت معنى العلوة الفوقية بالإضافة إلى علو القهر وعلو الشأن يبقى تذكر هذه اللفظة مع الاحتراز يعني عن يعني عن ما قد يو فهم على غير وجهه في كلام طيب في كلام منقول نقرب ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الاجماع في قسم الاجماع على الاعتقاد اجماع على الاعتقادات التي يقف من خالفها قال رحمه الله اتفقوا على ان الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره وانه تعالى لم يجد وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الاشياء كلها كما شاء وان النفس مخلوقه والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق قال الشيخ ابن تيميه في نقده لمراتب الاجماع قلت اما اتفاق السلف والسن والجماعه على ان الله وحده خالق كل شيء فهذا حق ولكنهم لم يتفقوا على تكفير من خالف ذلك من خالف اي في بعض ذلك يقصد شيخ الاسلام في بعض ذلك بنوع من التاويل يقول فان القدريه الذين يقولون افعال الحيوان لم يخلقها الله عز وجل اكثر من ان يمكن ذكرهم من حين ظنه القدريه والمعتزله كلهم قدريه وكثير من الشيعة بل عامه الشيعة متاخرين وكثير من المرجئه والخوارج وطوائف من اهل الحديث والفقه نُسب الى ذلك ولم يجمع على تكفير هؤلاء والمنصوص عن مالك والشافعي واحمد في القدريه انهم اذا جحدوا العلم كفروا واذا لم يجدوه لم يكفروا ومثل هذا النقل الاجماع لم ينقله ابن حزم عن معرفته باقوال العلماء لكن لما علم ان القران اخبر بذلك اي ان الله خالق كل شيء وان من اظهر الامور وان هذا من اظهر الامور عند الامه حكى الاجماع على ذلك ثم اعتقد بعد ذلك ان من خالفه فقد كفر بالاجماع فصارت حكايته لاجماع ابنيه على هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهما يقصد ذلك شيء الإسلام الهتمام مش بكل المسائل كما ذكر لكن هي في المسألة التي ذكرها ولكن لو إن واحد ادعى خالقا مع الله تصريحا هكذا فلكان هذا من الكب بلا شيء لكن هو يقصد في هذه المسألة خلق أفعال حالشان فيها ترويب نعم ومن تعليق شرط الإسلام الهتمام وأعظم من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع انه سبحانه لم يزل وحده ولا شيء غيره معه نعم خلق الاشياء كما شاء ومعلوم من الدين عباره ليست في كتاب الله ولا تنسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال الذي في الصحيح انه حديث عمران بن اندن على النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله فكان عرشه على الماء وكتب بالذكر كل شيء يقول وفي الارض ثم خلق الارض وورى هذا حديث الارض كان الله ولا شيء قبله ورؤيا ولا شيء غيره ورؤيا ولا شيء معه فالقصة واحده ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال واحدا من هذه الالفاظ والاخران رؤيا بالمعنى وحينئذٍ فالذي يناسب لفظ ما ثبت عنه في الحديث الصحيح انت الاول فليس قبلك شيء هذا يناسب قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله الكرام دي ما دلتش غير الاثنين جمله الكلام اسوء مساله ما تقولش غير اتفق فاسترد حوادث اي مخلوقات لا اول لها فهو في الحقيقه الحديث ده اصلا كان الله ولم يكن شيء نغيره ده ثابت في البخاري فالطعن في ذلك ما المانع ان يكون الرسول قد قاله كان الله ولم يكن شيء معه كان الله ولم يكن شيء غيره على سبيل التاكيد ما المانع ثم ان الرواه اعلم يعني بمعنى الكلام فان من ممن اتى بعدهم فالقطع واليقين ان هناك اول مخلوق هذا اصلا من نصوص احاديث كثيره اول شيء خلقه الله تعالى القلم النزاع بين اهل السنه لان القلم او العرش اول مخلوق دليل على اتفاقهم ان هناك مخلوق اول فالكلام يحتمل يا شيخ الاسلام يقول بحوادث لا اول لها لكنه قال بعد ذلك لان كل ما في والله مخلوق ما شيخ الاسلام فيما بيجزم بذلك بس بيقول ما من مخلوق يعني ما من حادث الا وقبله حادث الى ما لا بدايه بس كل واحد منهم بذاته كان مخلوق فالحقيقه ان هذا الامر احنا قلنا قبل كده خوادث لا اول الالهه دي ان قصه دي فيها افعال الرب عز وجل فيبقى كلام سحيش ان قصه ده مخلوقات لا اول اله فكلام باطل وخالف الاجماع للكتاب والسنه والاجماع ليه طب العرش مخلوق بالاجماع كان عرشوه على الماء وهو الان على على الماء هل تطفه الصبر والمحبه والرضا لله تعالى تعوض صفات افعال نعم احد اكبر على اذن سمعه من الله المحبه الرضا الله عز وجل يحب من يشاء ويرضى عن من يشاء ان الله اذا نظر الى عبد لم يعذبه اوليس الله ناظرا الى جميع مخلوقاته نظر عليهم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم اي نظر رحمه وهكذا ايضا في القران ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم لا ينظر الا نظر رحمه فاذا نظر الله الى عبد نظر رحمه فانه لا يعذبه الحكم الشرعي في من يقرا بعض اسماء الله الحسنى ويقسم بها على بعض صريح الجن ليعينوه على بعض الامور المباحه شرعا هل هذا حرام ام شرك ام جائز ولا يعلم الله من ذلك نقول ان الطلب من الجن ولو بصيغه الاختام عليهم باسماء الله سبحانه وتعالى ان ذلك منافذ للتوعيد فما ذلك من الشرك يمكن ان يكون اكبر او اصغر لكن قد قال يعني لكن لا يجوز في حال من الاحوال وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله فبات ان الامور مباحه من المباحات ان يبحث المسروق عن الشيء المس... الذي سرق منه وردوه اليه اذا استطاع الانسان واجب ومع ذلك فالكل متفق على ان البحث عن ذلك عن طريق الجن من الكهانه ومن تعريف الكهانه انهم والعرافين الذين يبحثون عن الضاله والشيء المسروق بذلك فطلب هذا من الجن امر منكر وانه كان رجال من الانثى يعودون برجال من الجن فزدوهم رهقه الدليل على ان هذا لا يجوز هذه الايه وذلك انه انما كان يستعاذ به في شيء يقدرون عليه وهو ان يمنع الكبراء السفهاء من اديه هذا الـ الـ الـ الـ النازل بالوادي فلو ان انسانا نزل واديا فقال اعذري عظيم هذا الوادي للسفهاء أن يؤذوني أليس الاستعانة على أمر مباح كما يزعم هذا القائد بأن ذلك جائد هذا أمر مباح أن يبقى تاكينا في منزله لا يؤذى بل أمر واجب أن لا يؤذى المسلم فهل نبيح له أن يقول أقسم عليكم بأسماء الله الحسنى أن تنقذوني وتعيدوني من صفائكم مثلا هذا إنسان ضال لمن يفعل ذلك اه بالحروف بالخروج ايوه يامرهم بطاع مش ان هم يساعدوه ولا يجيبوا له حاجه ولا يخبروه عن حاجه يتقوا الله ويخرجهم ايام ما كان سواء كانوا كفره ولا مسلمين